ولم جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به ما كانوا به يستهزئون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 وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير